بسؤال نعجتك إلى نعاجك وإن كثيرا من الخلطاء إلى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات 129. فاستغفر ربه وخرراك عن